إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم هاكفون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون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 ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأما يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وكل سلام فسوف يعلمون